سُبْحَانَ اللَّهِ مِلاَ مِنْكُمْ دَوَبًا إياك نعمد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم وصراط الذين أنامت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يُعْجُونَ الْقَوَاءَ أَنَا وَحْدِي لَوْ نَأْذَنْ لَعَنِينَ الْمَدَرَاءِ كَتُؤْذَنَهُ عَمْنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْهَارِ وسيوا تؤتوا كبيرا يوم يهون المنائكه تلامس يوم عيد للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا الى ما عملوا من عمد فاجعلناه مباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيدا ويوم ويوم تشقق السماء بالغمام وننزل الملائكة تنزينا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعد الظالم على يديه يقول ليتني انتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلالا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذونا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك اجعل ذلك كل نبي عدوا من المجعمين وكفى بربك هاديا ونصير قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثمت به فعادك ووتلناه تعطينا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تحسيره الذين يحشرون على وجوههم الى جحنم ما اولىك اولىك ان الله ما كانوا واضل السبيل ولقد اتينا موسى الكتاب واجلنا معه اخا هو هارون وزيرا فَقُلْنَ اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّمُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَرْنَاكُمْ تَدَمِيرًا وَقَوْمًا نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقَنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيًا وَأَعْتَنَنَا جَهًا وَأَعْتَنَنَا لَالظَّارِمِينَ عَذَابًا يبا وعاد وثمود واصحاب الرس يقون بعد بين ذلك كثير وكلا طغى له نخل اسان وكنا تنغى تبيغ وَلَقَدْ أَتَوَالَ الْقَهِيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرًا السَّوْءُ أَفَلَمْ يَكُونُ يَعْمَلُنَا بَلْ كَانُوا يَعْجُونَ نُشُوهًا وَإِذَا أَوْكَىٰ يَتَخَذُونَكَ إِلَّا غُزُوًا أَغَدَرَ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ الرَّسُولَ يَا كَادَ الْيَوْمَ الْنَّهَارَ نا لقتنا لهونا صبنا عليها سوف يع وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبينا أو أيت من تقدا إذا كونا واقع أفاات تكونوا على يقينا أم تحسم أن لَكِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُكَوِّرُ السَّمَاءَ ثُمَّ يُلْقِيهَا عَلَى الْأَرْضِ تَقْوِيرًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباة وجعل النمار نشورا وهو الذي أرسله إياح بين يدي رحمته وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ رِّزْقًا مِمَّا خَلَقْنَا أَنعَامًا مِّمَّا خَلَقْنَا أَنعَامًا <تصفيق> ولقد صرفنا بينهم ولقد صرفناهم بينهم ليذكروا فأما أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نديها فلا تمع الكافرين واجعدهم بجناك ميعا وهو الذي وجه الباحثين هذا عن فرطه وهذا من حن أجازه وجعل وجعل بينهما فوزخه وحجه محجها وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعلناه من السماء وَكَانَ عَمُكَ قَضِيعٌ وَيَعْمُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا نَيَافَهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُونَ عُمْبِي الظَّيِيعُ وَمَا أُوسِنَكَ إِلَّا مُبَشِّعٌ وَنَذِيعٌ قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسمع بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم فاستوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لكم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأخذ وَزَادَهُمْ نُفُوراً سُبْحَانَ اللَّهِ حَلَّ لَهُمْ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ حَلَّ لَهُمْ وَلَا, الله. الله ولا جَعَلَ فِي السَّمَاوَاتِ إِبْرَاهِيمَ وَجَعَلَ فِيهَا سِيَرَاهُ وَقَمَرٌ مُنِيعٌ وَالَّتِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ تَغَابَ فَمَبِّتْ مَنْ أَرَادَ أَيَّابًا يَتَذَكَّرُ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصحب عنا عذاب جهنم إن عذابها كان راما إنها ساءت مستقوا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إذا من آخر ولا يقتلون النفس التي حوام الله إلا بالحق ولا يزنون وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ بُغْدًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُنَازِكْ فَأُنَازِكْ وقدن الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا ورحيما وما تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالنور مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا مبننا من أزواجنا ودرياتنا قوة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجازون الغرفة بما صمروا ويلقون فيها تحية وسناما خالدين فيها حسنة مستقوا ومقاما قل ما يعمق بكم ربي لولا دعاءكم فقد كلمتم فسوف يكون نزاما